السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هياكم الله بإياكم أهلا وسهلا بكم آه نحن في غرة رمضان يوم الجمعة لسنة 41 و400 بعد الالف ونستكمل ما بدأناه من الكلام عن التصوف والصوفية وقد ذكرنا في البداية أن تقسيمنا للتصوف إلى ثلاثة أقسام فليعتبره البعض أنه محدث ولكن هكذا رأيت أن نتحدث معكم من هذا الباب المهم أننا وصلنا إلى المرحلة الثالثة اللي هي في الوسط اللي هي ليس الزهاد التقياء العباد الذي نحن نسميهم زهادا وهم يسمونهم صوفية وليس أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد الذين هم يعني لا يمتل الإسلام بصيلهم زنادق أفتى أهل العلم بكفرهم وردتهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى ونحن مع الوسط وهؤلاء الوسط مصيبتهم أنهم يؤمنون بأهل الحلو والاتحاد وأهل وحدة الوجود ويقدسونهم ويعظمونهم ويؤمنون بما يقولونه ويعتذرون لهم بالفنائي مرة والإصطلامي أخرى بالالجذبي ثالثة والجنون رابعة وغير ذلك من الأعذار التي يعتذرون لهم بها ويقاربونهم أحيان في بعض تصرفاتهم وبعض أقوالهم والله المستعان اليوم تكلم بشكل مختصر عن شخصيتين من الشخصيات الصوفية عبد العزيز الدباغ وأحمد البدووي وأختصر الكلام وأعتصره بقدر المستطاع البدوي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن علاقة بين التشيع والتصوف إن شاء الله تعالى وأن مجموعة كبيرة من الشيعة تلبسوا باللباس الصوفية لكي يدخلوا على أهل السنة ويفسدوا عليهم دينهم وهناك علاقة وطيدة جدا بين التصوف والتشيع سنتطرق إليها إن شاء الله جل وعلا من هؤلاء أحمد البدوي المغربي المصري البدوي في الأصل هو من أهل المغرب وجاء لي إعادة أو إحياء حكم الفاطميين لمصر وهو شيعي من شيعة المغرب وتلبس بالتصوف أو هو التصوف عند الشيعة واحد يعني مشترك عفوا فالمهم أنه جاء إلى مصر في القرن السابع الهجري وعرف هو وأتباعه بالسطوحيين أي الذي يعيش الذين يعيشون فوق الصطوح وكان يصيح ويصرخ طوال الليل ويزعج الناس ولا ينزل من السطح وبعد ذلك صارت له دعوة سرية وأتباع نشرهم في البلاد وكل ذلك لنشر التشيع الذي هو نصرى للدولة الفاطمية والتي كان قد قضى عليها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى ومن جاء بعده من أهل الحكم من الأمر في تلك الفترة من الأيوبيين ثم جرى على من والهم المماليك والحاك المملوكي الذي كان في زمن البدوي هو بيبرس وكانت له أحوال مع هذا البدوي والحمد لله يعني عنها أمره على كل حال البدوي في حد ذاته هذا يحتاج إلى حلقة كاملة وكلام طويل عليه وهو معظم عند الصوفية حتى قال السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى مرة أنه في سنة من السنوات كان حجاج البدوي أكثر من حجاج بيت الله الحرام إلى هذه الدرجة. حجاج البدوي في مولده أكثر من حجاج بيت الله الحرام وأذكر طرفة وقعت لي مع الشيخ محمد حسان حفظ الله تبارك وتعالى الشيخ المصري محمد حسان حفظ الله تبارك وتعالى أذكر أني جلست معه يوما فذكر لي قصة وقعت له يقول ذهبت إلى طنطا التي فيها قبر البدوي على الأمور هناك وأعرف كيف أحوال الناس وجدت أمة من الناس يقول قريبا من ربع مليون تقريبا إنسان في ذلك المكان يعني في طنطا وقريب من القبر والناس في الشارع ينامون وكذا وطبعا لباس الصوفية كلباس أهل السنة في مصر يعني من يسمونهم بالسلفيين أو السنة الذي يلبس الغترة بدون عقال وتكون لحيته كثة وغير ذلك فيقول جئت إلى صاحب دكان فسألته عن هذا العدد الهائل من الناس عدد كبير يقول قريب من ربع مليون تقريبا ناس أمة يقول فجئت وسألته فقلت له ما هذا العدد الكبير هو يظنني من الصوفية يعني فقلت له ما هذا العدد الكبير من الناس ففاجأني بقوله يخرب بيت السنة السنة هم في مصر قال يخرب بيت السنة هذا رجل عام يبيع يريد أن يبيع قلت له لماذا قال كنا بنبيع كنا نمشي على الناس من القثة كثرة الناس نمشي الوقت ما فيش حد يقول له قلت كل هذا وما فيش حد قال نعم كان يبلغون احيانا مليوني شخص في هذا المكان يأتون لزيارة البدوي. وذلك لجهل الناس للأسف ودعاة السوء وعلماء السوء والذين سنتكلم عنهم أيضا إن شاء الله تعالى من المعاصرين وغيرهم الشاهد أن هذا البدوي المخرف المنحرف المتهم في دينه حتى ذكروا أن ابن دقيق العيد رحمه الله تباركه كان ينكر عليه عدم صلاته مع الناس إذ قالوا يعني جلس اثنتين عشرة سنة فوق السطح لا ينزل الى الناس وكانوا يسمونه بالشيخ الملثم طيب ناخذ كلام من قلل عن البدوي فقط يقول طبعا يوسف النبهاني في جامع كرامات الاولياء كتابه في الجزء الاول صفحة ثلاثة عشر وخمسمائة يقول واجتمع به أي بالبدوي ابن دقيق العيد فقال إنك لا تصلي ومع هذا وما هذا من سنن الصالحين يقول كيف لا تصلي وسنن الصالحين هم يصلون يعني فقال البدوي لابن دقيق العيد اسكت وإلا غبر دقيقك ودفعه بيده يعني هكذا دفعه فإذا هو بجزيرة متسعة جدا يعني دفعوا بيده طار ابن دقيق العيد فسقط في جزيرة يقول فضاق ذرعه حتى كاد يهلك يعني ابن دقيق العيد فرأى الخضر فقال الخضر لابن دقيق العيد لا بأس عليك لا تحزن إن مثل البدوي لا يعترض عليه لماذا تعترض أنت على البدوي تقول له لا تصلي وهذا الذي صنعه بك دفعك دفع فإذا أنت بجزيرة في البحر يقول لا بأس عليك إن مثل البدوي لا يعترض عليه ولكن اذهب إلى هذه القبة وقف ببابها فإنه سيأتيك العصر ليصلي بالناس يعني أنت تنكر عليه ترى البدوي يدور الأرض يصلي كل يوم مكان سيأتي سيصلي العصر هنا شون تقول أنت ما يصلي يقول وقف ببابها فإنه سيأتيك العصر ليصلي بالناس فتعلق بأذياله لعله أن يعفو ففعل يعني جاء لصات العصر وانتظر البدو فجاء البدو وتعلق ابن دقيق العيد بأذياله يقول فدفعه أي مرة ثانية البدوي فإذا هو بباب بيته تخويف الناس من هؤلاء وهذه القصص ما تلقى لها في كذبهم تماما مثل الشيعة سبحان الله كل قصص دين قام على القصص مذهب قام على القصص أخبار قصص ماذا قال في هذه القصة ماذا قال في هذه القصة فهذا المذهب يقوم على القصص وتخويف الناس بها والعياذ بالله يقول وأنكر عليه الشيخ خليفة الأبياري وحط على من يحضر مولده فابتلي بحبة فرعت فمه ولسانه فمات تخويف للناس من هذا البهدوي هذا مثال يعني من أحوال هؤلاء القوم هذا الثاني اللي قلت سأتكلم عنه هو عبد العزيز الدباغ وهذا كتاب الإبريز في أحوال الشيخ عبد العزيز الدباغ طيب طبعا الكتاب كبير جدا عبارة عن مجلدين سأذكر لكم شيئين أو عفوا كذا شيء من هذا الكتاب يقول الشيخ الدباغ يقول, يقول في كتابه هذا يقول ومنها اني ذهبت لزيارته وكانت احدى زوجات هذا شخص يحدث عنه من كشوفاته يقول وكانت احدى زوجاتي حاملا فتكلمت معه في شأنها فقال لي انها تلد ولدا ذكرا اسمه احمد فلما قدمت ذكرت الاهلي ذلك فكان كما قال ثم ان زوجتي الاخرى دخلتها غيرة حيث ولدت الأولى ذكرا وكانت ترضع بنية ففطمتها قبل الأواني حتى تحمل مرة ثانية لعلها تحمل فلمت على ذلك فقالت إني حامل وخفت على البنت واقسمت على وأقسمت على ذلك فلما ذهبت لزيارة الشيخ ذكرت له القصة فقال كذبت ليس عندها شيء فرجعت فوجدتها كما قال فمكثت أو في مكثتها أشرم ضيتي لزيارته قال حملت زوجتك قلت لا أدري يا سيدي قال إنها حامل منذ خمسة عشر يوما وهو ذكر هذا عبدالعيز الدباغ هذا هنا أيضا مجموعة من القصف الجزء الثاني من كتاب الإبريز هذه الصفحة الـ 81 من الجزء الثاني يقول وما سمعته من شيخي عبدالعيز الدباغ قال كان لبعض المشايخ مريد صادق فأراد أن يمتحن صدقه يوما فقال له يا فلان أتحبني؟ قال نعم يا سيدي فقال له من تحب أكثر أنا أو أبوك؟ فقال أنت يا سيدي يعني يحبك أكثر من أبي فقال أفرأيت إن أمرتك أن تأتيني برأس أبيك؟ أتطيعني؟ أي تقتل أبوك تجيني؟ قال يا سيدي فكيف لا أطيعك؟ أقتل والدي وأتيك برأسه ولكن أسفعت ترى يعني الحين تشوف فذهب من حينه وكان ذلك بعد الرقد الناس فتسور جدار دارهم وعلى فوق السطح ثم دخل على أبيه وأمه في منزلهما فوجد أباه يقضي حاجته من أمه يعني يجامعها قال فلم يمهله حتى يفرغ من حاجته ولكن برك عليه وهو فوق أمه فقطع رأسه وأتى به للشيخ وطرحه بين يديه فقال له ويحك أتيتني برأس أبيك فقال يا سيدي نعم قال أما هو ذا فقال له ويحك إنما كنت مازحا الشيخ يقول له أنا كنت أمزحي يعني تأتيني برأس أبيك ما, ما كنت قاصدا ذلك فقال له المريد أما أنا فكل كلامك عندي لا هزل فيه فقال له الشيخ رضي الله انظر هل هو رأس أبيك فنظر المريد فإذا هو ليس برأس أبيه هو دخل بيته وقطع رأس أبيه وأتابه لسيده أثناء قالت فيوا فترموا رأس أبيك قال فإذا هو ليس برأس أبيه فقال له الشيخ رأس من هو فقال هذا رأس فلان العلج العلج يعني غير العربي يقول هذا رأس فلان العلج قال وكان أهل مدينه مدينته يتخذون العلوجة كثيرا بمنزلة العبيد قال وكان أبوه غابت تلك فخانته زوجته في الفراش ووعدت علجا كافرا ومكنته من نفسها وكوشف الشيخ رضي الله عنه بذلك فعرسل المريد ليقتله على الصفة السابقة ليمتحن صدقه فعلم أنه جبل من الجبال واضح القصة أنه يعني قال اذهب وقضع رأس أبيك فراح قطع رأس أبيه أتاه به قال الآن كنت مازحا قال ما عندي مزح أنت كل كلامك جد قال طيب أطيب خاطرك هذا لا يسر رأس أبيك انظر إليه فرأس أبيك قال, قال هذا واحد يزني بأمك هذا واحد كان يزني بأمك أنا أرسلتك عشان تقطع رأسه وتأتيني به يقول وسمعته رضي الله عنه يقول كان لبعض العارفين بالله عز وجل مريد صادق وكانه وارث سره فاشهده الله تعالى من شيخه أمورا كثيرة منكرة لأنه على طول لازم الشيخ فقام يشوف منه أشياء منكرة ومع ذلك فلم يتحرك له وسواس فلما مات شيخه وفتح الله عليه شاهد تلك الأمور وعلم أن الصواب مع الشيخ فيها يعني ذلك يقولون من قال لشيخه لما لم يفلح كنت بين يدي الشيخ تلميت بين يدي المغتل لا تنكر. مهما شفت من مصائب من الشيخ قال وعلم أن الصواب مع الشيخ فيها وليس فيها ما ينكر عليه إلا إنها اشتبهت عليه فمن ذلك إن امرأة كانت من جيران الشيخ وكانت تذكر بالسوء يعني زانية وكان المريد يعرف شخصها وكان الشيخ امرأة على صورتها وكان المريد لا يعرفها يعني لا يعرف زودة الشيخ وكان الشيخ موضع يخلو به بين باب الدار وبين البيوت وكان المريد لا يبلغ إليه ما يروح لهذا المكان وإنما يقف بالباب فاتفق أن دخلت المرأة المشهورة بالسوء هذه الزانية على المريد وهو بالباب فجازت الدار يعني ما شافها مرت عليه واتفق أن خرجت يعني قصدي يعني مرت عليه ما جلست ما وقفت عندها واتفق أن خرجت لمرأة الشيخ الشبيهة بها فدخلت على الشيخ الخلوة وكان الشيخ أرسل لها ليقضي حاجته منها قال فدخلت أو دخلت وقام, وقام الشيخ إليها ومرت الشبيهة بها نحو البيوت فرمى المريد ببصره إلى الخلو فرأى الشيخ مع المرأة وهو يقضي حاجته منها فما شك أنها المشهورة بالسوء يعني شون ركبوها هذه زانية والشيخ له زوجة تشبه الزانية لكن المريد ما يعرفها ويعرف كل شيء عن الشيخ فالشيخ جاءته الزانية وزنى بها طيب والمريد قال كيف شيخ يزني بهذه المرأة مرأة سوءها شيخ صالح وكذا وكذا طيب يقول فرم المريد ببطر إلى الخلو فرأى المرأة مع الشيخ وهي أقضي حاجته منها فما شك أنها المشهورة بالسوء وربط الله على قلبي فلم يستفزه الشيطان ثم خرجت المرأة وحانت الصلاة فخرج الشيخ للصلاة وتيمم حتى ما اغتسل تيمم وكان به مرض منعه من اغتسال فما شك المريد ان الشيخ تيمم عن غير ضرر وربط الله على قلب المريد لم ينكر ايضا وكان بالشيخ مرض منعه من هضم الطعام فصنعوا له ماء الفلنيس عصروه واتوا له بماءه ليشرب فدخل الميف فوجدوا يشربه فما شك انه ماء خامر وربط الله على قلبه فلم يتحرك عليه وسواس مسلم للشيخ فلما فتح الله عليه علم أن المرأة التي وطيها الشيخ هي زوجته وليست المرأة السوء وعلم أن التيمون كان فعل الشيخ كان وأن الماء اللي شربه الشيخ ماء في النيس لا ماء خمر والله الموفق لا تنكر سلم للشيخ أنت ما تعرف يزني يشرب خمر يصلي بدون وهو على جنابة مشي الأمور لا تنكر على الشيخ بعدين تتضح لك أمور انظروا إلى بعدهم عن العلم وازدرائهم إياه وهذا صفحة 97 الثاني قال وعلم مفقك الله أن الولي المفتوح عليها الدباغ يقول يعرف الحق والصواب ولا يتقيد بمذهب من المذاهب ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على أحياء الشريعة وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه النبي طرفة عين ولا يخرج عن مشادة الحق جل جلاله لحظة حلطوا مع الرسول مع الله سبحانه وتعالى وحينئذ فهو العارف بمراد النبي وبمراد الحق جل جلاله في أحكامه التكليفية وغيرها وإذلك أهل الصوف ولا ينكرون على أهل العلم يقول أنتم ترون عن ميت ميت عن ميت ونحن تأخذون دينكم من ميت عن ميت ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت مباشرة من الله تبارك وتعالى أختم بهذه يقول وقال الشيخ علي ابن عتيق ابو الحسن القرط القرضي رحمه الله رأيت الشيخ الفقيه ابو محمد عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن مقيد وكان من الفقهاء العلماء يوما وهو يمشي في يوم شات كثير المطر والطين فاستقبله كلب يمشي على الطريق يعني هو ماشي وقابله كلب يمشي فرأيت قد لصق بالحائط وعمل للكلب طريقا ووقف ينتظره ليجوز حتى يمر الكلب يعني وحينئذ يمشي هو فلما قرب الكلب رأيت قد ترك مكانه الذي كان فيه ونزل أسفل وترك الكلب يمشي فوقه يعني نام على الأرض خل الكلب يمشي فوقه إكراما للكلب قال فلما جازه الكلب وصلت إليه فوجدت عليه كآبة حزين هذا الشيخ اللي مش الكلب فوقه فقلت يا سيدي رأيتك الآن صنعت شيئا استغربته كيف رميت نفسك في الطين وتركت الكلب يمشي في الموضع النقي يعني كان طين الكلب يريد أن يمشي على الطين قال له ما يصير كلب هذا محترم فجاء ونامه على الطين وجعل الكلب يمشي فوقه حتى لا تمس رجلاء الكلب الطين قال كيف رميت نفسك في الطين وتركت الكلب يمشي في الموضع النقي فقال لي بعد أن عملت له طريقا تحتي يعني وخرت عشان يمر تفكرت وقلت ترفعت عن الكلب يعني هل أنا أحسن من الكلب وجعلت نفسي أرفع منه بل هو والله أرفع مني يقول هذا الشيخ لتلميذه الكلب أرفع مني قال بل هو والله أرفع مني وأولى بالكرامة لأني عصيت الله وأنا كثير الذنوب والكلب لا ذنب له فنزلت له عن موضعي وتركته وتركته يمشي عليه وأنا الآن أخاف المقت من الله إلا أن يعفو عني لأني ترفعت أو لأني رفعت نفسي على من هو خير مني أعوذ بالله من يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم و هذا يقول الكلب خير مني ووقف صدق في هذه قطعا أن الكلب خير منه لأن الله تبارك وتعالى يقول للكلاب والحمير والسباع والطيور كوني ترابا فتكوني ترابا أما وهذا هذا وأمثاله إذا كان يوم القيامة إذا لم يتب إذا لم يكن قتاب فإلى نار جهنم وبئس المصير نعم الكلب خير منهم فعلا صدق في هذه أنا قلت لكم أختم لكن أنسيت هذه فعلي أذكرها وأختم سامحوني يقول وقال لي رضي الله عنه مرة وهذا صفحة 82 و 100 يقول إني أرى السماوات السبع والأراضين السبع والعرش داخل في وسط ذاتي وكذا ما فوق العرش من السبعين حجابا وفي كل حجاب سبعون ألف عام وبين كل حجاب وحجاب سبعون ألف عام وكل ذلك معمور بالملائكة الكرام وكل ما فوق الحجب السبعين من عالم الرقى, الرقى هكذا يقول فكل هؤلاء المخلوقات لا يقعوا في فكرهم شيء فضلا عن جوان إلا بإذن الله جل وعلا وقال يوما تلك الحكاية فعلها أضعف ما في الأولياء ولقد رأيت وليا بلغ مقاما عظيما وهو أنه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة والوحوش والحشرات والسماوات نجومها والأراضين وما فيها وكرة العالم بأسرها تستمد منه ويسمع أصواتها وكلامها في لحظة واحدة ويمد, ويمد كل واحد بما يحتاجه ويعطيه ما يصلحه من غير أن يشغله هذا عن هذا بل أعلى العالم وأسفله بمنزلة من هو في حيز واحد عنده ثم يرحم هذا الولي فينظر فيرى مدده من غيره وهو النبي ويرى مدد النبي من الحق سبحانه فيرى الكل منه تعالى زندقة كلام خبيث كلام خطير جدا جدا جدا فهذه الصوفية هذه الخرافات هذا هو الكفر بعينه وإن شاء الله تعالى في مجلس قادم نتكلم عن المعاصرين من الصوفية وكيف أنهم يسيرون على درب هؤلاء ومجلس غيره إن شاء الله تعالى نتكلم عن العلاقة بين التشيع والتصوف وأنهما تقريبا من مشكات واحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته